بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نَارُ اللهِ الْقَدَرُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ